بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المراد رحمه الله تعالى واما ما الاسميين فلها سبعه اقسام موصوله هذه الاولى من الاسميين وهي التي يشرح في موضعها الذي نحو ولله يسكله ما في السماوات وما في الأرض الذي في السماوات في الأرض قال وشرطية هذه الثانية من, من الإسمية قال نحو مرسونا أتى المجانة بخير منها وثا وثا قال واشتفهامية وهذه الثالثة من ما الإسمية نحو تلك بيمينك يا موسى مااش ونكرة موصوفة هذه الرابعة هذه الرابعة قال نحو مراته بما معجب لك أي بشيء معجب لك حل محلها نكرة موصوفة شيء أو أمر ما اشبه ذلك وهذه هي الرابعة من الاسميه قال ونكرة غير موصوفة وهذه هي الخامسة قال ونكرة غير موصوفة وهي في ثلاثة مواضع وهي في ثلاثة مواضع قال الأول أي ما نوضع نكرة غير الموصوفه الأول باب التعقب نحما ما أحسن زيدا فما في ذلك نكره غير موصوفة والجنس بعدها خبر هذا مذهب سبيل الجمهور البصريين وروي عن الأخفش وروي عن الأخفش هذا قوله الأول قال وروي عن الأخفش أن ما نكرة غير موصوفة وقيل هي موصولة الجملة صرتها والخبر محذوف وهو وهو ثاني أقوال الأخفش وقيل نكر موصولها بالجملة والخبر محذوف وهو ثلاثة أقواله أي ثلاثة أقوال الأخفش وقيل استفهمي وهو قول الكوفيين قال بعضهم وهو قول الفراء بن درستعي وهذا بعد الأقوال أن تكون الماء فيه باب التعقب استحام قال بل هي لانشاء التعقب قال الثاني باب نعمه وبئس على خلاف فيه وتلخيص القول في ما بعد نعمه وبئس انها ان جاء بعدها اسم نحن نعمه زيدون وبئس ما تزويق ولا مهر ففيها ثلاثه مذاهب اولها انما ما غير موصوها في موضع نصبنا على التمييز والفاعل مضمر والمرفوع بعد ما هو المخصوص قيل هم مذهب الوصريين قلت ليس هم مذهبهم جميعا يعني استدراك عليه وثانيها انما معرفه معرفة تامة وهي الفاعل وهو ظاهر قول سيبويه ونقل عن مرز بن السراق الفالسي واحد قولي الفراء واختاره أختاره ابن مالك وثالثها أنما, انما ركبت ما؟ يعني مركبه ركبت قال مع الفعل فلا موضع لها من العراب المفعدة الفاعل وقال به قول منهم الفراء قول الثاني الفراء وركبت الأولاء ان ماذا في كتابتها أن الرب جانب الكف. ليست بعيده قال وإذا جاء بعدها فعل فعشرة مذاهب إذا جاء بعدها فعل فعشرة مذاهب وفي عرب ماذا نعمة سماء ألا فعشرة مذاهب أولها أن ما نكره من صفة تميز الفعل صفة موصوفة حدوف، وثانيها أن ما نكره من صفة تميز والفعل والفعل صفة موصوفة حدوف، الثالث أن ما اسم تام معرفة وهي فاعل نعمة والنصوص محدوف والصفة والفعل صفة له، ورابعها أنها موصولة الفعل الصفة المخصوص موصوفة حدوف، وخامسا أنها موصولة هي النصوص ما وما أخرى تمييزا محذوف ولا أصل نعمة ما ما صناعة ولا استهدف هذا الشيء ما ما أخرى موصوله محدوها والفعل صله أصلت الله الفعل صله الله قال وسابعها السابع انما المصدريه المصدرية ولا حذف في الكلام أن حذف في الكلام وتأويلها بئس صنعك وإن كان لا يحسن في الكلام بئس صنعك كما تقول أظن أن تقوم ولا تقول أظن قيامك طيب الثامن وثامنها أنما فاعل وهي مصور يكتفى بها وبصرتها عن الرصوص وتاسعها أنما كافر لنعمها كما كفت قل لا. وصارت تدخل على الفعلية وعاشرها أنما نكر موصوها مرفوعة بنعمة ولمشور من, من هذه المذاهب الثلاثة الأول ولمشور من هذه المذاهب الثلاثة الأول هذا موضع وسط الكلام على هذه المذاهب قلت أن ترتفع إلى هذا أيضا في على التسهيل وأيضا في على الفيت بن مالك. شرحي على الفئتين مالك أشار إلى شيء من هذا. قال ثق قولهم إني مما أن أفعل كذا أي إني من امر أي إني من أمر فعلي. قال شعر ألا غنيا بالزاهريتي ألا غنيا أمر ألا غني بالزاهريه انني على الناي مما ان ألم بها ذكرا قال مما ان ألم اي من امر المامي اي من امر المامي وحيث جاءت مما وبعدها ان افعل فهذا تاويلها عند قوم فان لم يكن بعدها أن فهي بمنزله ربما وقال السيرافي في قول العرب اني مما انا افعل كذا اسم انت اما في موضع الامر وتقدير الكلام اني من الامر صنعي كذا وكذا فلياء فلياء فليس ان وصنعي مبتدا ومن الامر خبر وصنعي الجمله في موضع خبر ان والسادس من أقسام ما الاستفهاميا أن تكون صفة الناحل لأمر ما يسود من يسود أي عند قوم قال عند قوم وقد تقدم الذكرى في أقسام الزائدة قال, قال واستمع أوله سادس أي من أقسام ما الأسمية، والسادس من أقسام ما الأسمية أن تكون صحيحة، نص عليه. ألاو ثامن أي من أقسام ما الأسمية تكون معروفة معروفة تامة، وذلك في باب نعم أبيس على ظاهر قول سبأ في قولهم إني مما أنا أفعل على ذكر السيرافي. وانما ذكرت اقسام الاسمين في هذا الكتاب والا لم يكن موضوعا لذلك لشده الحاجه الى معرفه هذه الاقسام والله سبحانه وتعالى اعلم اي هذا تمام الكلام على حرف ما جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين